سوو اقيموا صفوفك الله, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 مَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَرِيشَةً ضَنكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا نَهَارًا لَّعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ لِنَفْتِنَهُمْ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله فَإِذِ اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يقالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم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 فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم